الله للذات عظيم صفات السماء الكبير الشهر جليل قدر في ذكر مسائل عمر جليل برهان فخيم لإسم غزير عم وصير كثير غفران جميل سماء جزين عطائم ديب دعا يامي باليسان سرين حساب شديد نقاب علي من عذاب عظيم صلطان ونشأل غد لا إله إلا الله وعده لا شريك له في الخلق والأمر من عبده ورسوله المنعوطين الأسوان والأحمد المنعوط من شرح أسوان وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاة العرب العرباء وخير الخلاة جمال الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحيدوا الله فإن توحيدنا سلطان وتقو الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بسنة فإن السنة آل إلى الإطاعة ومن أتى الله ورسله فقد رشن وهتدى وإياكم والبدع فإن البدع تأل إلى المعصية ومن يأس الله ورسله فقفضل وغواه وعليكم بسنة فإن السدق يجوى الكرد وعليكم بالإحسان فكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسنا سموت حتى تستكون للصحى فاتقوا الله واجبهم في صلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتبكين فذوفين ربكم وجيبوا التعين وستغفرواه يمزدكم بأبوال وبنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتهم سيدخلون جهنم في اعمالنا من يعنه الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال رسوله بالحق وشينا ولا بين يدي الصاع ما يضل الا ورسوله فقد رشد وما فإنه لا ذر إلا نفسه ولا يظر الله شيئا فعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يسلون على النبيك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعزوالي وقرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمته بأمته أبو بك رضي الله تعالى وأشدهم في أمر عمر رضي الله تعالى وأصدقهم حياء العثمان رضي الله تعالى وقطعهم علي رضي الله تعالى وفاتمة سيخلص أهل الجنة وحمد أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ضاهرة وباثرة لا تغادر ظنبعه الله الله في أصحابي لا تتغنوا من بعد غرضا فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغرهم فببض أبغرهم وخيرهم في قرن ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم وسلطان المسلم العادل من أهار سلطان الآن في الآن الله إن لا يعم بالع يث الثال القرب ها الفشا وال المنكري وال البلب يهذق